اللَّهِ وَرَسُولُهُ قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا طاه الله, الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تَرَ أن الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم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 لَْ تَرَرائِلَّ نَنُهُ عَن نَّجاسَُّ يَعودونَ لِمانُهُ عَنْهُ وَيَتَنَا جَونَ بالِالْإِسمِ وَعُدُان أَتَنَا جَوونَ بِالْإِسممِ وَعُدُانِ وَمَعصَةِ الرَّسُولِ وَإذ جَ أُكَ حَيَكَ بِمَا لَ يُحَيكَ بِهِ اللهُ وَيَبُولون وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِاسْمِ وَالْعَدَاوَةِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ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 لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح لَكُمْ لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 اتخذوا ايمانهم جنة فخدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 أل آ إ حِزبَ اللهَّ همم